جنتين ع ل ا لأحدهما ج ن من أ ع ن اعناب ب جنتين من أ وحفثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت أ ك ل ه ا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خ ل ا ل ه م 「私の名前は何でもいいです。 موسوعه ا ل ن ا ح ب ه وهو يحاورهم ل ذ ي خ ل ق ك أكفرت ب ا ل ذ ي خ ل ق ك م ن ا ل ا س ل ا ل ك ن ه ونحرك بربي أ د موسوعه ا ل ت ج ن ت قلت ك م ا ب ل س ا للعلوم ا ق ة إ الاسلاميه ب ا ل ه إن ترني ن أ أ م و س ل ع ل ي ه النابلسي س م ا فتصبح ص ع د ا للعلوم يصبح ا ه ا غورا ف ل ن ت س ت ط ي ع ل ه م ط ل ب ا وأحيط م ي ا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 ل ه م م ث و ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا كما إن ز ل ن ا ا من س ي للعلوم به نبات ا خ ل ق به ب ن ا ت ا ل أ ر ض فأصبح ه ا ت ر م ي ه ا ل س ي ا ء الله ي ا ا ا ل ح ا ت خير ع ن د ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير ى اسماء ا ل ر ل ب ا ر ز ة ل ح ش ر ن ا ا ه م فلم ن ى لفضيله الدكتور محمد خ ا ت ب النابلسي h you ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا ف س ج د و الا إ ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته أوليا بئس للظالمين بدلا